قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لن تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومثاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكوا يا بني آدم لا يستننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما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 كما بدأتم تعودون فرِيقا هدى وفرِيقا خطّ عليهم الضلال إنهم تخدوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أن لهم مهتدون